يَنَسْتُ نَارًا سآتيكم, سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فلما جاءها نودي أَن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم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 1. Innehem kánu kowma fásikin. 2. Falemma jāetthum āyātuna mubasireta, 3. Kāluh, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتينا داود وسليمان علما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 na sullimam tripapairi wa uti nam in kulisha in nahadalahu al-fadlul وَحُشِرَ Wahu Shirali مِنَ Junudu Humi al Jiniwal in حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطم أنكم سليمان لا يحطم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون Vete, báhe, مِنْ min, وَقَالَ رَبِّ va, وَقَالَ رَبِّ b, a u zirni, va, pa, a u zirni, an eskoronir, metakeletí,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 اللَّهُ لَا ilaha illahu wa Rabbi al-Asr al-azim. Šel se na ně a řekl: zavrání, že se základí, že se základí, že se základí, že se základí. Základ, Nahubismi lahi ruahmany ruahim. Allá ta ruhá lajja a tuni fi. قالوا نحن jsme osvíli kvěli, a osvíli běs štěv. A tohlepšit vám, když se měli zvíli, když se měli zvíli. Želí, že وَكَذَلِكَ يفعلون وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يرجع الْمُرْسَلُونَ فلما جاء سليمان قال أتمني بمال فما أتاني الله خير مما أتكم فَمَا آتاني الله خير مما آتاكم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 قال kirula, لها rosa, rosa, rosa, rosa, تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل املها وكننا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصر فلما rأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرd من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 و لوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنت تبصرون أإنكم لا الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون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 فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى Allah khayrun am ma yushrikun an man khalaqa as-samawati wal wa anzala lakum min فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.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 أَمَّ يُجِيبُ الْمُضَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلِي لَمْ مَا تَذَكَّرُونَ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 a my, já beda ulhal khatum, my مِنَ já beda uzuku, my nesama, já i lahu, já in, Uleja la mumá, fissama, vatju, ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule,